بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فلا زال رحمه الله تبارك وتعالى يستطرد في ذكر صفات من مدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه وأثنى عليهم وهي من أهم الصفات التي تكون في من يقوم بهذه الشعيرة العظيمة وهذا الواجب الجليل أعني شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتهى بنا المقام عند كلامه رحمه الله تبارك وتعالى عن خلتين عظيمتين وصفتين جليلتين وخلقين كريمين الشجاعة والكرم ثم بعد ذلك قال وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومغالى ما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله وما دهه في غير آية من كتابه وذلك هو السجاعة والسماحة في طاعته سبحانه وطاعة رسوله وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته ولهذا قال الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين الآن يقول وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وكذلك يتضمن ثباته ولأجل هذا كان الصبر من أجل العبادات وأعظمها وهو نص الإيمان الإيمان شكر وصبر كما جاء في الحديث عجباً لأمر بني آدم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكرا وكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن والصبر ثوابه جزيل وعظيم لو تأملت في ثواب الصبر لو لوجدته يفوق ثواب كثير من الطاعات والعبادات فليس للصابر حسنة ولا حسنتين ولا ثلاث ولا أربع وليس له بيت في الجنة وإنما اسمع إلى قول ربك جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذا قول هذا قول ربنا تبارك وتعالى فمن صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة حصل الثواب العظيم ونال الأجر الكبير من رب العالمين والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر بحاجة إلى الصبر ولا بد له من الصبر والي هذا في وصايا لقمان لابنه يا بنيع أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور هنا لما أفاض الكلام عن تلكم الخلتين وتلكم الصفتين الشجاعة والكرم قال لما تكلم في الشجاعة وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته ولهذا أنظر قال أو, استنزع أو انتزع رحمه الله تبارك وتعالى من سورة البقرة هذه الآية انتزع منها هذا الذي قرره كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وهؤلاء أهل شجاعة وأصلها قال بإذن الله والله مع الصابرين، فملاك الشجاعة الصبر نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون واطئوا الله ورسوله ولا تنزع فتشالوا وتثبّر حكم واصبروا إن الله مع الصابرين والشجاعة ليست هي قوة البدن. هذا مهم جدا مهم، ليس الشديد بالسرعة. ليست الشجاعة قوة البدن ولهذا كم من أناس لو نظرت إلى أجسامهم لوجدتهم قد بلغوا مبلغا كبيرا أوتوا بسطا في الجسم لكن قلبه ضعيف لا يثبت وكم من أناس لو نظرت إليه لا تأبه له لكن قلبه ثابت. وانظر إلى الصحاب الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وانظر إلى صفته. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجب الصحابة من ماذا؟ ها من دقة ساقه. انظر ماذا فعل لما كان في مكة. وأين قرأ القرآن رضي الله عنه أليس كذلك هذا لأن عنده شجاعة القلب وملاك الشجاعة الصبر نعم قال والشجاعة ليست هي قوة البدن نعم فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب وإنما هي قوة القلب وثباته فإن القتال مداره على قوة البدن وصناعته للقتال وعن قوة القلب وخبرته به والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه الذي لا يفكر صاحبه تأمل دون التهور لا بد من العلم ولا بد من المعرفة ولا بد من التأذى والنظر ويجلي هذا أهل الإيمان ليسوا أهل طيش لا ينظرون إلى عواقب الأمور. وليس أهل تهور وإنما هم أهل تأدة وحلم ونظر في الأمور وفي عواقبها ومآلاتها نعم الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الشديد بالسرعة هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. كم من أناس أنتم طلبت علم تأتيكم مشكلات كثيرة خاصة في ما يخص الأسرة. كم من أناس تنظر إليه تجده ما شاء الله فيه من القوة قوة البدن الشيء الكثير والكبير ولعله إذا أراد أن يصرع يصرع مئات من أمثاله. لكنه لا يملك نفسه عند الغضب منذ أن يحصل بينه وبين أهله في البيت شجار إذ به يطيش عقله على هذه المسكينة إذ به يطيش عقله ويفعل من التصرفات كأنه بلا عقل ثم ينطق بكلمة الطلاق وبعد ذلك يذهب إلى من ماذا إلى من يفتي إلى أن هذا الطلاق لا يقع وهكذا لماذا لأنه متهور لا يفكر ولا يميز بين المحمود والمذموم وعلى هذا فقس إنما هذا مثال وليهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد لأن هذه النفس عند الغضب تثور فالذي يملكها ويكبح جماحها هذا هو الشديد ويجعلها لا تتعدى حدود الله تبارك وتعالى ولا تتعدى ما أمر به الله تبارك وتعالى ولا تقع فيما حرم الله جل وعلا بعض الناس يحكم عليه بالقصاص والقتل لماذا لأنه قتل غيره قتل نفسا مؤمنة قتل نفسا معصومه. وسبب هذا قد يكون لأمر تافه قد يكون حصل شيء بينهم خلاف في مال في دنيا أو حصل بينهم شيء مما يحصل بين عامة الناس من السباب ونحو ذلك لأمور تافهة إذ بعقله يطيش ويتعدى ثم يقوم بقتله ثم بعد هذا يأتي الشر ويطبق فيه ما أوجب الله جل وعلا ثم تجد أهله يذهبون هنا ويذهبون هنا يطلبون العفو وقد يحصل وقد لا يحصل لو تنظر في أول الأمر تجد أن الأمر كان بحاجة إلى ماذا إلى أن يملك نفسه عند الغضب ويجز هذا الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب فلا يفعل ما حرم الله جل وعلا ولا يتعدى حدود الله تبارك وتعالى نعم حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد، وقد تقدم أن جمع ذلك هو الصبر، فإنه بد منه والصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة، كما قال حسن رحمه الله تعالى: ما تجرعة عند جرعة, جرعة هنا يعني الصبر تقسيماته عند أهل العلم متعددة، ودائما مثل هذه التقسيمات إنما تكون الاعتبارات. إنما تكون لاعتبارات وليس هناك اختلاف بين تلكم التقسيمات هو هو نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم على الصبر كان أكثر ما يذكر الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة وصبر على أقدار الله المؤلمة وهنا يقول وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر فإنه لا بد منه والصبر صبران صبر عند الغضب صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة كما قال الحسن رحمه الله ما تجرى عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة نعم قال رحمه الله تعالى وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم وهذا هو سجاع الشديد الذي يسكر على المؤلم والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن ولهذا يحمر الوجه إلى الغضب لثوران التم عند استشعار القدرة ويصفر إلى الحزن لغور التم عند استشعار العجز نعم هنا يعني يزيد الأمر بيان وتوضيح وتفصيل يقول وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم سواء عند الغضب أو عند المصيبة وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم والمؤلم الآن يقول هذا المؤلم الذي يرد عليك إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثواران الدم عند استشعار القدرة تستطيع أن تدفعه ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العزي نعم ولهذا ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن عبد الله بمسؤول رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تعدون الرقوب فيكم قالوا الرقوب الذي لا يولد له قال ليس ذلك بالرقوب ولكن الرقوب الرجل الذي لم, لم يقدم لم من ولده شيئا نعم, نعم ثم قال ما تعدون سرعة فيكم قلنا الذي لا يصرعه الرجال الذي لا يصرعه الرجال هذا الذي هو متقرر عندهم نعم وهو متقرر عند كثير من الناس نعم فقال ليس بذلك ولكن سرعه الذي يملك نفسه ان الغضب عند الغضب هذا هو الشديد نعم فذكر ما يتضم يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب الصبر عند المصيبة في الأول لما قال ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا والصبر عند الغضب لما قال ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب نعم قال الله تعالى في المصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصبت مصيبة قالوا إنا لله وإن إليه راجعون وقال تعالى في الغضب وما يلقاها إلى الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نعم وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب ناظر الجمع بين صبر المصيبة وصبر, صبر وصبر النعمة, النعمة. كما في قوله تعالى وعلينا تقنى الانسان منا رحمه ثُمَّ نَزَعْنَاهَا منه إِنَّهُ لا ييوسن كفور وعلينا نذكناه نعما بعد الضراء ما مسته لا يقولن ذهب سيئات عني انه لفرح فقور الى الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم وبهذا وصف كعبه نعم كعبه زهير من وصفه من الصحابة والمهاجرين حيث قال ليس لي ليس مفاريح ان انرى ديمهم كثرا كثرا وليس مجازيا اذا نيل اذا نيل نعم وكذلك قال حسن حسن بن ثابت في صفه الانصار لا فخر إنهم أصبوا من عدوهم وإن فلا خور ولا هلع يعني تأمل ليسوا مفاريخ إن نالت رماحهم كثرا أي هم أصابوا برماحهم العادة الكبير والكثير وليسوا مجازيع إذا نيلوا لما هم يصابون ما يحصل منهم الجزاء حال الصحابة الكرام. ففرحهم وجزعهم إنما يكون لله ولما يحبه الله تبارك وتعالى وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الأنصار لا فخر إنهم لا فخر إنهم أصاب من عدوهم وإن أصيب فلا خور ولا هلا وقال بعض العرب نعم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض العرب في صفه النبي صلى الله عليه وسلم يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يبتر انظر يغلب عليه الصلاة والسلام فلا يبطر وهذا عند النعمة يصبر فلا يتجاوز عند حدود هذه النعمة ما أنزل الله جل وعلا وإنما يقوم لله جل وعلا بحقه في هذه النعمة وهي ماذا؟ وهي الشكر وعند الغلبة لما يغلب لا يحصل الجزاء ولا يفزع عليه الصلاة والسلام وإنما يسترجع ويلزم ما جاء في شرعه الذي أوحاه إليه ربه تبارك وتعالى نعم ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعطيل حدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم إلى هذين النوعين عند النعمة وعند المصيبة قال ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين عند النعمة وعند المصيبة نعم إلى تعد الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نعم فقال لما قيل له لما رأى إبراهيم في النزع أتبكي أو لم تنهى عن البكاء فقال innما نهيت عن صوتين احمقين فاجرين نهيت عن صوتين احمقين فاجرين نعم صوت عند نعمة صوت عند نعمة انظر عند النعمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوت ما هو هذا الصوت قال لهو ولعب ومزامير الشيطان لهو ولعب ومزامير الشيطان هذا الصوت عند النعمة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الواجب على المرء عند حدوث النعم ماذا أن يقوم بواجب الشكر وإذا أذى ربكم لإن وإذ شكرتم وإذا أذى ربكم لإن شكرتم لا أزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد فيجب عليه أن يصبر عند النعمة فلا يتجاوز حدود ما أنزل الله وأن يقوم بواجب الشكر لله جل وعلا في هذه النعمة والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح فيصرفها في طاعة الله تبارك وتعالى نعم قال وصوت وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوة الجاهلية عند المصيبة الصوت الآخر عند المصيبة ما هو لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوة الجاهلية نعم فجمع بين الصوتين. فجمع بين الصوتين عند النعمة وعند عند الغضب وعند المصيبة نعم. عند ماذا؟ عند النعمة وعند المصيبة نعم. وأما نهي عن ذلك في المصائب فمثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من نظم من الخدود وشق الجيوب ودع بدأ الجاهلية. وقال قال بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. وقال ما كان من العين والقلب فمن الله. وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. ما كان من العين. انظر ما كان من العين أي تدمع والقلب أي يحزن. ولأجل هذا قال ماذا؟ إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال ما كان من العين والقلب فمن الله وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. اليد هكذا يكون فيه اللطر و و وكذلك الشق شق الجيوب واللسان فيه الجزع والتصخط قال فمن الشيطان نعم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله إلا أن معناه صحيح نعم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤاخذ على دم العين ولا حزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم هو وأشار إلى لسانه وهذا يعني يشهد للحديث الذي قبله إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم لأنه يحصل فيه ماذا؟ يحصل فيه الجزع يحصل فيه التسخط يحصل فيه النياحة والعياذ بالله وهذا كله يخالف الصبر الواجب نعم وقال من ينح عليه نعم فإنه يعذب بما نيح عليه بما نيح عليه واشترط على النساء واشترط على النساء في البيعة ألا, ألا ينحن وقال عليه الصلاة والسلام إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربا من من الله قتران نعم انظر انظر إلى هذا الوعيد الذي توعد به ربنا جل وعلا النائحة إذا لم تتب قبل موتها إذا تابت الحمد لله أما, إلى أما إذا لم تتب قبل موتها قال فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب تأمل لما تلبس هذا الدرع عليها الذي هو يلاصق جسمها يكون من جرب فتكثر من الحك وسربالا من قطران والعياذ بالله الزفت الحار تأمر هي تحق ويكون هناك سربال من قطيران فيكون هذا وعيد لمن يكون هذا حالها إذا ماتت ولم, ولم تتب نعم وقال في الغلبة والمصيب والفرح إن الله كذب الإحسان على كل شيء فإذا قطعتم فأسنوا كتلة وإذا ذبحتم فأسنوا ذبحة ولحذى أحدكم شفرته ولره ذبيحة انظر وقال في الغلبة والمصائب والفرح إن الله كتب الإحسان على كل شيء في كل شيء الله جل وعلا كتب الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليوحد أحدكم وليوحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته نعم وقال عليه الصلاة والسلام إنا عفى الناس قتلة أهل الإيمان وقال لا تمثلك ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا إلى غير ذلك مما أمر به في الجهاد من العدل وتلك العدوان وانظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم حتى وهم في القتال عندهم آداب يلزمونها أوحاها ربنا جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا من عظيم جمال هذه الشريعة ومحاسن هذا الدين الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لا تمثل ولا تقدر ولا تقتل وليدا وانظر إلى من الآن يزعم أنه يقوم بشرع الله جل وعلا كأولئك الدواعش وتنظيم القاعدة ومن لف لفهم وسار على نهجهم وطريقهم وهم في الحقيقة هم الخوارج هم تلكم الفرقة التي جاءت النصوص في شرع الله جل وعلا بالتحذير منها بالتحذير منها هؤلاء انظر إلى فعلهم في قتالهم وفيما هم فيه من ضلال والعياذ بالله نعم إلى غير ذلك مما أمر به في الجهاد من العدل وترك العدوان اتباعا لقوله تعالى ولا يجربنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقبل التقوى وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين لا. ونهى عن لباس الحرير وتاخطم الذهب والشرب في آن الذهب والفضه وإطلال الثياب لا غير ذلك من انواع صرف والخيالات النعم وثم الذين يستحلون الخمر والحرير والمعازف وجعل فيها ملخصا المسخ وقد قال الله تعالى ان الله لا يحب من كان مغترا فخورا وقال عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفارحين وهذا الأمر الثلاثة مع الصبر أن الاعتداء في الشهوة يتوعي هذا الباب وذلك أن الإنسان بينما يحبه ويستهيه وبينما يبغضه ويكرهه فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته ويدفع الثاني ببغضه ونفرته وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أو جبله فرحا وسرورا وإن حصل ثاني أو اندفع عن أول حصل له الحزن فهو محتاج إن المحبة والشهوة أن يصبر عن أدوانها وإن الغضب والنفرة أن يصبر على أدوانهما وعند الفرح أن يصبر عن أدوانه وعند المصيبة أن يصبر عن, عن الجزع منها عن الجزع منها وهذه هي التي أشار إليها وهذه وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة مضى معنا الصبر عند الغضب الصبر عند المصيبة الصبر عند النعمة والصبر عند الشهوة قال وهذه الأمور الثلاثة التي مضت وهنا يزاد معها الصبر عند الشهوة قال الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب باب ماذا باب الصبر وذلك أن الإنسان بينما يحبه ويشتهي وبينما يبغضه ويكرهه فهو يطلب الأول أي الذي يحبه ويشتهيه بمحبته وشهوته ويدفع الثاني ببغضه ونفرته وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أوجب له فرحا وسرورا وإن حصل الثاني أو اندفع الأول حصل له حزن فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما وعند الغضب والنفرة أن يصبر على عدوانهما وعند الفرح أن يصبر عن عدوانه وعند المصيبة أن يصبر عن الجزع منها هذه أربعة عند المحبة والشهوة عند الغضب والنفرة عند الفرح عند النعمة عند المصيبة أن يصبر عن الجزع منها إذن غضب أو قبل هذا الشهوة وغضب ونعمة وفرح ومصيبة نعم يصبر في هذه كلها فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر صوتين الأحمقين الفاجرين الصوت الذي يوجب الإعتداء في الفرح حتى يصر إنسان فرحا فخورا والصوت الذي يوجب الجزع عند الحزن حتى يصر إنسان هلوعا جزوعا وأما الصوت الذي يثير الغضب لله كالأسود التي تقال في الجهاد انظر وأما الصوت الذي يثير الغضب لله جل وعلا ك التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة كما كان يفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يفعله من حسان رضي الله عنه وقد قال فيه النبي أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أهزم وماذا؟ وروح القدس معك هذا صوت يختلف عما موضى قال نعم فأما الصوت الذي يثير الغضب لله نعم وأما الصوت الذي يثير الغضب لله كالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة فتلك لم تكن بآلات لم تكن بآلات على خلاف ما عليه الناس نعم اليوم وكذلك أصوات الشهرة في الفرح فرخص فيه من منها فيما وردت سن وردت فيه سنة من الضرب بالتوف في العراس والأفراح للنساء والسبيان نعم وعمة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة أشعار المحبة وهي النسيب وأشعار الغضب والحمية وهي الحماس والهجاء وأشعار المصائب كالمراثي، وأشعار النعم والفرح وهي المدائح والسعراء جرد عاداتهم أن يمشوا مع الطبع كما قال تعالى ألم تر أنهم في كل وات النهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاون والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم وهذا هو الغي وخلاف الرشد كما أن الضال هو الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي قال الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى الله فالله جل وعلا نفع عن نبينا صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين الضلال والغواية ما ضل صاحبكم وما غوى وضد الدل وضد الضلال ماذا ها الآن جاء في كلام الشيخ الاهتداء وضد الغي ماذا الرشد نعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرسم المهديين من بعدي وسنة الخلفاء الراشدين وقلنا الرشد ضده الغي والمهديين الذي ضده ماذا ها الضلال نعم فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لخلفائه الراشدين أنهم مهديون راشدون أثبت لخلفائه الذين من بعده أنهم مهديون راشدون رضي الله عنهم نعم فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس الصماحة إذ كان عدم هذين مذموما للإطلاق وأما وجودهما ففي تخصيل مقص النفوس على الإطلاق لكن العاقبة في ذلك للمتقين وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة وأما, وأما غير المتقين فلهم عاجلة في أثناء ذلك المدح لا عاقبة، والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضاً. نعم، كما قال تعالى. كما قال تعالى لما ذكرت قصة نوح ونجاته بالسفينة قيل يا نوح بِطْبِ سَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَطِيعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ إِلَى قَوْلِهِ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينِ وَقَالَ تَعَالَى فمن يعدد عليكم فاعددوا عليه في مثل ما عدد عليكم متقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين نعم والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله انظر والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله فإن الله تعالى هو الذي حمده زين وذمه شيء دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم ولهذا لما قال القائل من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم إن حمدي زين وذمي شين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله الله هو الذي حمده زين وذمه وذمه شين نعم والله سبحانه والله سبحانه حمد, حمد الشتيعة والصمحة في سبيله كما في الصحيح النبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فايي ذلك في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكن كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله نعم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وهو بحق صاحب الشجاعة وصاحب السماحة نعم وقال وقد قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكنتن كله لله وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق خلق له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكل ما كان لأجل غاية التي خلق لها الخلق كان محمودا عند الله وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به وهذه الأعمال هي الباقية الصالحات ولهذا كان الناس أربعة أصناف من يعمل لله بشجاعة والسماحة انظر ولهذا كان الناس أربعة أصناف في هذا الباب في باب الشجاعة والسماحة الكرم من يعمل نعم الأول من يعمل من يعمل لله بشجاعة والسما فهؤلاء, فهؤلاء هم من المستحقون للجنة من يعمل لله بشجاعة وسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة نعم ومن يعمل ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة عنده شجاعة وعنده سماحة لكنه يعملها لغير الله والعياذ بالله قال فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق لأن الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم من أراد شيئا من الدنيا يناله ولأجل هذا أول من تسعر بهم النار من ثلاثة القارئ والشجاع والمنفق يقول الأول يا رب قرأت فيك القرآن وعلمته يقول الرب جل وعلا كذبت قرأت ليقال قارئ انظر ها ماذا وقد قيل فرأت ليقال قارئ وقد قيل الآخر قاتلت فيك قال قاتلت ليقال شجاع وقد قيل يريد شيء من الدنيا والثالث أنفقت قال أنفقت ليقال جواد وقد قيل أراد شيئا في الدنيا فما منعه الله تبارك وتعالى هذا الشيء ويجري هذا انظر ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا يحصل له الصيت وتحصل له السمعة لكنه ليس له عند الله من خلاء. والعياذ بالله نعم. ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك بقدر ذلك بحسب ما يحصل فيه النقص يكون فيه هذا النقص نعم. ومن لا يعمل لله ولا فيه سجاع ولا سماح فهذا ليس له دنيا ولا آفرة صلى الله عليه الآخر هذه الأخلاق, الأخلاق والأفعال يحتاج إليه المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن والكتن الشديدة هذا كما قال فهذه الأخلاق والأفعال التي مضت معنا وأطاء <تصفيق> التي مضت معنا وأفاد رحمه الله تبارك وتعالى في بيانها وتقريرها قال يحتاج إليها المؤمن عموما في مسيره إلى الله جل وعلا وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم وهذا وجه الشاهد من إيراد هذا في هذا المبحث العظيم مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل من هذين الأمرين وكل من هذين الأمرين فيه من من صعوبة ما فيه وإن كان يسيرا على من يسره الله تعالى عليه نعم على من يسره الله جل وعلا عليه وأسر الله جل وعلا نجعلنا جميعا ممن يوسره لذلك نعم وهذا وهذا لأن الله أمر المؤمنين في والعمل الصالح وأمرهم بدعمة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح كما قد أشرنا في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا سبب نجاة أنفسهم قال وتواصوا بالحق أي جهادهم وتواصيهم بالحق أي بالإيمان والعمل الصالح مع عموم الخلق نعم كما قال الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لا قويٌ عزيز. كأن سائل يسأل كيف تكون نصرة الله؟ ولا ينصرن الله من ينصره؟ كأن رجلاً منا يقول كيف ننصر الله؟ انظر ماذا قال الله جل وعلا؟ الذين الذين إن كنّهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله اللَّهِ عَنْ قِبَلِ ننصر الله جل وعلا بأن ننصر شرعه وأن نقيم دينه. وأن نقوم بواجب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر نعم وكما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد نعم فالله جل وعلا ناصر رسله وناصر أتباع رسله من الذين آمنوا كما قال جل وعلا في هذه الآية ليس هذا فقط في الحياة الدنيا بل تكون لهم تلكم المقام وتلكم نعم يكون لهم ذلكم المقام العظيم وتلكم المنزلة الجليلة يوم يقوم الأشهاد نعم وقما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقما قال وإن جندن لهم الغالفون انظر أضاف الجند له إضافة ماذا إضافة تشريف ومن أعظم الجن أعني جند الله تبارك وتعالى الذين يقومون بما قام به الأنبياء والرسل فيجاهدون لإعلاء كلمة الله بالحجة والبرهان والبيان ولأجل هذا السيف والسنان لا يكون دائما ولا يكون في كل حال وقد لا يستطيعه المرء في بعض الأزمان لكن الجهاد بالحجة والبيان أعظم وأعظم فأنت تكون بإذن الله جل على من جنود الرحمن وحسبك يا عبد الله أن تحظى بهذا الشرف وبتلكم المكانة نعم وقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ولما كان في الأنب المعروف والمهن المنكر والجهاد في سبيل الله من الإبتلاي والمهن ما يتعرض به المول للفتنة صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة والعياذ بالله وليجل هذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس خطر عظيم وجرم جليل وعده بعض أهل العلم مماذا من ماذا من الشرك الأصغر عده بعض أهل العلم من الشرك الأصغر هم متفقون على تحريمه وأنه كبيرة من كبائر الذنوب أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس وذهب بعضهم إلى أنه من الشرك الأصغر نعم كما قالت على المنافقين ومنهم من يقول ذنني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا الآية وقد ذكروا في التفسير أنها نزلت في الججي بن قيس الجد بن قيس نعم. لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهس لغزو الروم، وأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك في نساء بن الأصفر؟ فقال يا رسول الله إني رجل لا أصبر على النساء، وإني أخاف الفتنة بنساء بن الأصفر، فأذن لي ولا, تفتن ولا تفتني وهذا الجد هو الذي تخلف أن بيع درضوان تحت الشجرة، واستطرى بجمل أحمر. وجاء في الحديث أن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر فأنجل الله تعالى فيه ومنهم من يقول ذنني ولا تفتني ألا في الفتنة ساقطوا يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتتن بهن فيحتاج إلى الاحتراس من المحظور ومجاهد نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقع فيأثم فإن من رأى, رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعز عنها تعذب قلبه تعذب قلبه, قلبه فإن من رأى الصور الجميلة وهذا خطر عظيم بلا شك ولا ريب وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعز عنها لأن التمكن إما يكون للأول أو الثاني تعذب قلبه وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء نعم فهذا وجه قوله ولا تفتن ولا تفتنى قر الله تعالى ألا في الفتن سقط يقول إن نص عرضه نلجهاد الواجب ونقول له عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد. فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه في في فتنة عظيمة قد أصابته؟ والله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنه، فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده. وتركه ما أمر الله به من الجهاد فنربر هذا فإن هذا مقام خطر والناس فيها لقسمين قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإيثالة الفتنة زعموا ويكون فعلهم ذلك عظم فتنة نقف عندها هذا والله أعلم صلى الله وسلم مبارك على الأكين